بسم الله الرحمن الرحيم مبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البطير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 فقَضَن إِلَ بَنِي اسْتْرَائلَ فِنتِتَابِلَ في تُفْتِدُ فِيأَْض مَروتَيْلِ وَلا تَعَلُون عَلُ وَن كَذرا فَجذَ جَ أَحضُُلَ مَا بَثْمَا عَلَكُم معبَادَ لنَا بَطِينٍ شَدِيدٍ فَجَاءَ سُوخَ خلالَ الضِّيَاضِ وَكَانَ وَحْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَهُمْ كَرَّةً عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَكْثَرَ نفيرا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليشوءوا وجوهكم وليدخلوا ويجدك ما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا